وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ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 وقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزههم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب عذق قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أم تتركو ولم ما يعلم الله الذي نجاهدو منكم ولم يتخذوا من إِلَّا هُوَ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ وَلِيُجَه وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 حب الكفر على الإيمان، وما يتولهم من كب فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤ شيرة كب واموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها.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 Maka Allah mengutuskan kekuatan kepada Rasul-Nya dan kepada umat-Nya, dan mengutuskan pasukan yang tidak mereka tahu, dan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 انفروا خفافا وفقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعافهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل طوعا أو كرها لن يتقبل منكم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 نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِنَّ ٱغْفِرُ عَنْ طَـٰٓئِفَةٍ مِّنْ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 ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْأُطْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 أَنَّ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه ولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون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 وَبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم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 ما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَى جُرْفٍ نهارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غله واعلموا ان الله مع المتقين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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَوْرًا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ مَصْرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُنَّ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وهو رب العرش العظيم